قال فخذ أربعة من الطير فصوهن إليك ثم جعل, ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن ما يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم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 قال بلا ولاك ليقم إن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم دعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَوْ كَالَّذِي مَرْ وَعَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى رُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَمِثِتْ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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم دعهن يأتيك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 قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى خمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم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 وانظر إلَى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وَإِتَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنِ قَالَ بَلَى وَلَا كِلِّيَ طَمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَأَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُنُهُنَّ إلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا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 انكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير واذا قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموت قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وَلَفَأَخَذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَلُهُنَّ إلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دَعَهُنَّ يَأْتِينَكَ سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكَرٌ وَعَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عَرُوشِهَا قَالَ أَنَّا يُحْيِي هَذِي اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام ثُمَّ بَعْثَهَا قَالَ كَمْ لَبِثْتُ؟ قَالَ لبثت يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمًا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 قال فخذ أربعة من الطير فصمهن إليك ثم اجعل فعوذ بالله من الشيطان الرجيل ثم دع الله الرحيم سعى وعلم أنه ضرب لنا نثبه ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رحيم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم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 قال من يحيي العظام وهي رحيم قل يحيي الذي من شأنك أول مرة وهو بكل قلب الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فجعل له نطفة في قرار منك ثم خلقنا نطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا فخلقنا المضغة عظاما فكسمنا العظام لحما ثم ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا نطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا فخلقنا المضغة عضما فكسم العضم لحم ثم أنشأنا ثم أنشأنا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 فخلقنا فخلقنا المبغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ثم جعل له نطفة في قرار بكين ثم خلقنا نطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا فخلقنا المضغة عضاما فكسمنا العضم لحم ثم أنشأنا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قار مكين ثم خلقنا نطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا ثم أنشأنا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 فخلقنا فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشانا ثم انشانا خلقا اخر فتبارك الله أحسن الخالق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم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 اعيذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر اعيذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر اعيذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر اللهم رب الناس اذهب الباس واش انت الشافي لا شفاء الا شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس وَاشْفِأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءَكِ شفاء, شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ سقما وعيدك بكلمات الله التامة من شر ما خلق وعيدك بكلمات الله التامة من من شر ما خلق وعيدك بكلمات الله من شر ما خلق بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين اللام أعيدك بكلمات الله التام من كل شيء صار وهم ومن كل عين اللام أعيدك بكلمات الله التام من كل شيطان وهمة ومن كل عيل لامة أعيدك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأي يحضرون أعيدك بكلمات الله غضبه وعقابه وشرع عباده ومن همزات الشياطين وايحضرون اعيذك بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشرع عباده ومن همزات الشياطين وايحضرون اعيذك بكلمات الله التام من غضبه وعقابه وشر عباده ومنه الشياطين وأن يحضرون بكلمات الله من غضبه وعقابه وشر عباده ومنه مزات الشياطين وأي يحضرون أعيذك بكلمات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 ومن شجر كل طارق إلا طارق يطرق بخيره يا رحمن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 ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن وعينك بكلمات الله التام ما التي لا يجاوزه النبرة ولا فاجد من شر ما خلق وبرأ وذر ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأمو ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارط إلا طارط يطرق بخير يا رحمة اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته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 ربنا ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء فألق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء إن تأخذون بناصيته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 ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل الدوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أن تأخذ بناصيت أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآن فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك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 بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شجي كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله يبريك, بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين بسم الله مبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسدت ومن شر كل ذي عين بسم الله وببيك ومن كل دائم يشفيك ومن شر حاسد إذا حسدت ومن شر كل ذي عين بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حالك